من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض فلا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 بنا ما قلقت هذا بقل سبحانك فقنا عذاب النار ربنا كما تدق النيّر فَقَدْ أَفْزَعِينَ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ أَلْصَامِ رَبَّنَا إِمْ نا سمعنا منادين منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. وَبَنَا فَوْن فِي لَنَا ذُنُبَنَا وَكُنْتَ فِرْعَنَ سَيَآتِنَا وَثَمَمَا وَكُنْتَ فِرْعَنَ سَيَآتِنَا فنامع الأبرار، وَقَبَنَ مَعَنِ نَامَ مَعَنْ تَنَاعَنَا رُسُلِكَ فَلَا تُكُزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم